وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَسُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتكوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتة وهم لا يشعرون الاطل يومئذ بعضهم لبعض عد الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخول الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ذالعيون وانتم فيها خالدون